أَلَمْ تر إِلَى الذي حج إِبْرَاهِيمَ في ربه انا اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبُهِتَ الَّذِيكَ فَرْعُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أو كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم لِبِسْتِمَأُ طَعَام فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وانظر إلى كَيْفَ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 كل يطمئن قلبي، قال فخذ ربعا من الطير فصره نعليك، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة, كمثل حبة نبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن And Allah is wide and great Those who give their gifts in the name of Allah Then they don't give them what they